في أن جميع السنة وقت للعمرة إلا أيام التشريق فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر على ما قاله جمع من أهل العلم ذاك الفرع الأول ثم قال رحمه الله الفرع الثاني اعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة وفي بعض روايات الحديث في الصحيح حجة معي الفرع الثالث اعلم أن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعا وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا اربع عمر الأولى عمرة الحديبية في ذي القعدة من سنة ست وصده المشركون وأحل ونحر من غير طواف ولا سعي كما هو معلوم الثانية عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وهي التي وقع عليها صلح الحديبية وقد قدمنا في سورة البقرة وجهت تسميتها عمرة القضاء وأوضحناه الثالثة عمرة الجعرانة في ذي القعدة من سنة ثمان بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان أيضا الرابعة العمرة التي قارنها مع حجة الوداع هذا هو التحقيق قوله تعالى وليوفوا نذورهم صيغة الأمر في هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الايفاء بالنذر كما قدمنا مرارا أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب على الأصح إلا لدليل صارف عنه ومما يدل من القرآن على لزوم الايفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى أنه هو والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس الممزوجة بالكافور في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ثم أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حال وإن كانت آية الإنسان ليست صريحة في وجوبه وكذلك قوله في سورة البقرة وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الآية وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إن لم يكن وافيا بالمقصود أتممناه بالبيان بالسنة ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السنة من النذر الذي يجب الإيفاء به والذي لا يجب الإيفاء به اعلم أولا أن الأمر المنذور له في الجملة حالتان الأولى أن يكون فيه طاعة لله والثانية أن لا يكون فيه طاعة لله وهذا الأخير منقسم إلى قسمين أحدهما ما هو معصية لله والثاني ما ليس فيه معصية في ذاته ولكنه ليس من جنس الطاعة كالمباح الذي لم يؤمر به والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة أن المنذور إن كان طاعة لله وجب الإيفاء به سواء كان في ندب كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء أو ينذر ذبح هدي تطوعا أو صوم أيام تطوعا ونحو ذلك فإن هذا ونحوه يجب بالنذر ويلزم الوفاء به وكذلك الواجب ان تعلق النذر بوصف كالذي ينذر ان يؤدي الصلاة في أول وقتها فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس وصوم رمضان فلا أثر لنذره لأن إجاب الله لذلك أعظم من ايجابه بالنذر وإن كان المنذور معصية لله فلا يجوز الوفاء به وإن كان جائزا لا نهي فيه ولا أمر فلا يلزم الوفاء به أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في نذر المعصية فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه ذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه انتهى وهو ظاهر في وجوب الايفاء بنذر الطاعة ومنع الايفاء بنذر المعصية وقال البخاري أيضا حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك إلى آخر الاسناد والمتن المذكورين انفا وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح قد دل على لزوم الإيفاء بنذر الطاعة ومنعه في نذر المعصية فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز هو أنه ثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه انتهى محل الغرض من صحيح البخاري وفيه التصريح بأن ما كان من نذره من جنس الطاعة وهو الصوم أمره صلى الله عليه وسلم بإتمامه وفاء بنذره وما كان من نذره مباحا لا طاعة كترك الكلام وترك القعود وترك الاستغلال أمره بعدم الوفاء به وهو صريح في أنه لا يجب الوفاء به قال رحمه الله واعلم أن لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصار ولوجود الدليل الصحيح من السنة على ما ذكرنا بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملين أن يجمعنا بكم لقاء آخر وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.